عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من ضار مؤمنا او مكر به.